يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في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 أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم إلى الصراق حذر الموت والله حيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه كلما أضاءلهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد Allah, Allah.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 فلا تجعلوا لله أنداه وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني، فقال أنبئني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين.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 اللهم من حبيده. ربنا ولا Allah Allah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 يا بني إسرائيل اذكر نعمة يالتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياهم فرحبون وأمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين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 وَإِذْ نَجِئَنَاكُمْ مِنْ آنٍ فِرْعَونَ يَصُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَلْتُمْ تَنْظُرُونَ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم أتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم فونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون الله الله أكبر سميع الله نمن حميدا ربنا ولك الحمد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 الله لمن حميده ربنا ولك الحمد Allah <laughs> بسم الله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 ب عليهم ولضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة وفروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَرَّةٌ تُصِيبُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ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 وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَأْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو به ثمن قليل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله الله سميع الله من حميده ربنا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 قل فلما تقتلون آباء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله الله يا الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد